I'm gonna get إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ You know. فتصيبكم منهم عروة بغير علم Thank <laughs> you. I don't know.